هلقات القرآن تنير العالم. هتف أهل الصفه يا رسول الله نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد؟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 فانطلقوا يتعلمون القراءة والكتابة للقرآن فوضعوا أنفسهم على طريق العلم لم يجدوا القرآن الكريم وعظا وإرشادا فقط وجدوه ينظم أحوالهم الشخصية والعبادية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، فهاموا به كبقية أهل المدينة، حيث كل بيت فيه مصحف أو جزء من مصحف أو صورة، لأول مرة في الدنيا والعالم ينتشر الكتاب في البيوت. شيء عظيم لم يحصل للتوراة التي ضاعت لأنه لا يمسها إلا حاخامات يهود أما التوراة الموجودة اليوم فلم تكتب إلا بعد سبعمائة عام من نزولها أما الإنجيل الأصلي فشفهي غير مكتوب والموجود اليوم لم يكتبه عيسى ولا حواريوه لكن بعد مئة عام تقريبا من رفع المسيح ظهرت عشرات الأناجيل ليس منها واحد ينسب لله أو حتى للمسيح بل هي منسوبة لرجال لم يرهم عيسى ولم يروه ولم يروا من رأى القرآن وحده كتب أثناء نزوله وحده تم حفظه في الصدور والسطور، وحده يتم تداوله والتعبد بتلاوته طوال اليوم في الصلوات في المساجد والبيوت، في الأسواق والدكاكين، في المزارع وفي الأسفار، وحتى. تعال الفروش، المبصر يكتبه، والأعمى يحفظه. أما المعجز فهو أنه الكتاب الوحيد في الدنيا الذي يحفظه الملايين من غير الناطقين بلغته. بينما لا تجد قسا أو حاخا من يحفظ التوراة أو الإنجيل القرآن جعل أهل الصفة وإخوتهم أنظف شعوب الأرض بينما كان الأوربيون وغيرهم يتعبدون بقلة الاستحمام وكانوا يعزلون نساءهم في فترة الحيض في أماكن قذرة، لأن توراتهم تقول إن المرأة نجسة، تنجس كل شيء تمسه أو تجلس عليه، أنس بن مالك يصف ما شاهده فيقول، إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها القرآن لا يتوقف غيثه ها هو ينزل رحمة بأهل الصفة وأمثالهم بعد أن حول أحد الأشهر إلى مشاعر تطوف بهم